عينا يشرب بها عباد الله يفجرون يرى ويطعمن قطا قَاهُمْ ٱللَّهُ شَوَّالِكَيْن يَوْمَئِذٍ وَلَن قَاهُمْ ضَرَّكُوا وَسُرُرَا وَجَزَاهُمْ بِمَا أَصَابَهُمْ جَنَّتَهُمُ حَرِ سكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ذمهيرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قد 129. ويسقون في ذا كأسا كان مذاجها there be or event. ساء ورمن فضه واحدو اسا ورمن فضه استقم أصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً واذكر اسم ربك